هذا في ذلك هناك إنه للعباد في الأسعاد وهذا في إنقاذ الغريق إذا بابر أحد لإنقاذه فنزوب غريق بعد ذلك لقضي هذا به والأمر روي من ما بالعبد إذا قلنا روح الغريق خلصناه قلنا الوحد روح الغريق وراح انتخذ بحرب هذا يعبد فإذا تفتلك فإذا تقرر هذا فعلم ان الكفايه تكون علانه يطوف وراءه الوالدان والمندوبات كذلك واجبات واجبات واجبات التقسيم الى ماذا الى فروض العين وفروض الكفايه دي كذلك والمندوبات كذلك تتقسم الى مندوبات على سبيل العين وهناك والله مندوبات على سبيل الكفايه على سبيل الكفايه فاذا انتقل الامر الى الكفايه فالعليه الواجبات وفي المندوبات كسره الظهر وصرف على الجنازه دي وصرف على الضيافه وصرف على جنازه هذه هذه صرف بزرح. فرض عينه في الواجب ففرض على الجنازات فرض الكفاية في الواجب ومثال المندوبات الاذا والوثل الاذا الاذا كفاية فرض الكفاية في الوثل و الوثل فرض و يعني فنة عينه ثالثه مثل نتؤ عينين والاذانه فصلاه كذايه هذا اذان قسم مندوب او سنه الى قسمين الى سنتي بداية الاذان الى اذان واحد مكان ثاني وومثلد الواجب المندوب او المسنن في مثل الوتر ونذكر هناك فائض في بيته وكان داير على كده يعني لما رجع لي يعني سياده اتشطب في كتابات ليه وهو فوقه متشخخ نفس عرضه فوقه متشخخ اتساله غلوبه على ذهني كل اي طائفه من ذلك فخطاني يعني اذا ظننا ان ربنا خاويت بان ذلك الميته الصليه سخط عليه بكده ولو من سحق إذا غالب على ظننا أنه ذلك مئة صغف لكن لم يشاهد ولو منعره صغف عليه غالبت الظني تقوم قبل يقين في كثير من الموافد غالبت الظني كن يقين غالبت الظني كثير من الموافين وهذا من الموافين الذاتي يكفي في أغار ما تظن يعني هذا طب في التخير تخير في صر العين صر العين لا يكفي لا يكفي فيه الضبن صر العين لا يكفي فيه الضبن هذا مدامي يخذ يكره التكرر ام كرص ثلاث احكي له يكرهه ولكن المعني له ليس له شكرا شكرا عايز الصف من جانبك تكرهه اذا خيفه أن يظن بي ان الفيرست ديه افضل بيكونوا دي في الديه افضل منهم هو ده اللي فيها اما عليه في الديه دي انا بقى يا جماعه فكروا فكروا بقى كويس بقى يقول بقى زائد كويس يبقى نقعدوا نعدي على صفحه المهمة صاحبدا ان تستخدمه اللي مو غير بس بس تكره اعادته اذا اذا اعيدت اذا يكون في فرصه ثانيه في افضل من فرصه الاعتبار بيكون شيء من اول مره هذا لا. تكره إذا كان في هذا الاعتبار اما اذا استكره لهذا الاعتبار فده يعي انكسر تماما هذا القرار كده بعدين ويقوم بعمل معدها المقام <تصفيق> نسحكم الثانية يقف في سقوط المأمور به على دفاية رم الجالي لا وقوعه امتكار كانوا غلوبة على ظن كل طائفة ذلك فقط عن جميل سؤال إذا كانوا ذوهم متخلر على جميل فكنوا فقط عن من تنميب عنه بشأن غيره والعبادات البذنية قاعدة أنه لا يزئ في أفعل أحد عن أحد فكيف وقعت السوية بين من فعله ومن نميب عنه كيف يعني فعمل كبير ليس سواء الفاعل الغير الشيء ليس كمن لم يفعله لماذا قد تسوي هذا هو سؤال سؤال إذا كان الوجوب متقذنا على جميع فكذا سقطع من لم يفعل بفعال غيره بفعال الغير داير. لا يغني عن شعال أحد وعبادة البنائية قائدة أنها لا يرزئ فيها هل احيان اح اذا اذا بدا احد واسمح ان اتصل بحياتي ليلى لان اوفنفر من الادو لن اصفني ابدا عنو انت يبقى في تقلع. لا تقلع. لا قالوا ان العباد ان بين المدنيه والذات والماديه الى وقع في احلكه شيء عجيبا النيابة الحزي هي عبادة وإنما أجاز هذه العبادة النيابة عزي لأنها مركبت من عبادة بدلية وعبادة مالية لذلك لا تجد النيابة مشفرص بالإجمع مشفرص بالإجمع لأن النيابة فيها طيب كذلك أتجاوب إن سبب الثقوطي ليس على أحدهم ليس على أحدهم بل سببه أنه ما فيه في ألاسيسين أي نصي كمان يعني السبب يعني ف... السبب في هذا انقذ الغريط منقل... من أنقذ الغريط ليس ثوي المؤقل وكما غير المؤقل ليس ثوي نيب كيف إذن يكون سوية بين من أقضه ومن لم يقضه قال سوية لفجاله وإنما في في الأثر وهو أنها لغاية لا حكمة في فجاله بعد, بعد إنقضه لا حكمة في إنقضه بعد إنقضه مرة الثالية من يعده يعده عبده سوية بين فعلي وغير جال سوية بسبب فجال وغير جال وإنسمية بكونه لاذا اذا ولد حكمه تذكريه برضو خلاص شنو هذا ادنيت خلاص يعني اذاذن نصدي عليه المره يبغى رحمه في الثقوه اللي بيجي على احديه بسبب انه ما من جاء ما, ما بيجي الي حين ينسى كما دون قلت سبب وسبب بسبب سبب وسبب بسبب كان لاكنه السنه يمكنه كان هذا السبب هو هو اللي هو سبب سبب هو سببه هو اللي هو اللي سببه ليه برافو جاي هيك ما طول هو سببه مش قلت انا يعني هذا لماذا يحكم على الصغر لأنه مثلا أه أه أه فرص على الجنزة أه يعني نصول على الجنزة خير أمر لمن لم يصل عليه هذا معرف هذا ليس لو من فعل شيئا بمن لم يفعله لم يستمت بنا لذلك هذا لم يصلي هذا الصغر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 لما يصل على 100 لم يصل العالم لما يبقى تجي عليه حكمه المنقذ الذي انقذ المجيتا ده سبب وهو انقذ فهو هو انقذ وغلب خلاص لم يبقى سبب لم يبقى حكمه اخرى فبصح هو سبب. انه والله والله هذا القاعده هو ان من لم يفاد مثل ما جاءت هذه القاعده ايضا ليست عند وقال سيارة الدين رحمه الله وأمثلوا يده فلا هي إلا بحيث السقوط عنهم عنها عنهما في البعد حكمته و السقوط صلوا على الجنازة خلاص سقط الوجو نمع بقى غيرهم مطالبين أما النسوية بين الذين صلوا والذين لم يصلوا ما السوية لا نسوي بين المصلي وغير المصلي وإنما نسوي سقوط سرق بين الذي صلى والذي لم يصلي كل واحد من هذا كسقط عليه سقط عليه الوجو لأنه صلى وهذا سقط عليه الوجو وجو صلى لأن غيره قد أدى وسقط الغير مسقط للوجو عنه يرد لكل الناس صارت على الجنازه يسوي المصلي وهذا المصلي في ادمي اسمه ما فاشي خلاص مصلي عادي ويبقى اي ان كون المصلي وانا مصلي ليس ثوياني هذا شيء ولا اخر ليس يعني يتساوا تلفانه هم سواء دوق كيف كان كيف كان واحد وكذا لو كفران واحد يرصم عليها فقط ولو كفران من اذر إذا شيع إذا شيع وبقي حتى وصل عليها وبقي حتى من دفلية يكون له كفران من اذر والكفر من ذو جبري احد والذين يصلي لا هذا لا شيئا لا يجعل لا يفعل ذرع هذا هو هذا هو الفرق بينهما الفرق بينهما ان فيادل جامعه الاودا فقته الاسم وعنوان وثقه ال ابو اسمه ايضا وامعنه يبقى وفدأ لأن مفاعل فدأ وثواب دون من نبيه عدده أخذ المساعدة ثانية ماذا يبقى؟ ماذا يبقى؟ ماذا يبقى؟ ماذا يبقى؟ ماذا يبقى؟